أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 ذَِكَ هو الفَووزُ الْ المُبين وَأَمَّا الذيينَ كَفرَوا أفَلَ تَكُ آياتي تُطْلَ عَلَيكُم فَسَْكبرتُم فَستَكبرتُمْ وَقُاتُم قَوْمَم مجرمين وَإذا قِيلَ إ وَعددَ اللهَّ حَُّ والساعةُ ل رَيبَ فِيهَا قُنتُم ما نَدرمَ ما الساع قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نَحْنُ بمستيقنين وبدى لَهُم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَقِيلَ اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 وله الكبرياء في السماوات والارض وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم